والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من بيوتا, بيوتا تستخف ونها يوم ضعنكم ويوم اقامتكم ومن اصوافها بيوتا تكتثون بها يوم ضعنكم ويوم اقامتكم ومن اصوافها ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين ومن اصواتها وانبارها وتصايرها اثاكا ومتاعا الى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم مِنَ الْجِبَالِ أَثْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّمَّا خَلَقَ فِي الْأَرْضِ نَبَاتًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَثْنَانًا وَجَعَلَ, لكم وجعل لكم وَجَعَلَ لَكُمْ شَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَشَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْبَرْدَ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْلَمُونَ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ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 يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤمن للذين كفروا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون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 وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كنا قَدْ رَدَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ سَأَلَ وَالْقَوْلُ إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمُ وَالْقَوْلُ إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمُ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا